اسم الله ا ل ر ح ن ا د ي م

you、oh.

ولك ذلك قال

و ن ه ي ق الجد

お <Wall>、ah.

again

WORLD

What a h e r g e r

you

t h a n

you、uh -huh.

فقولي ان ز ر للرحمن ط ر م ا فلن ا ك ر ب اليوم إن

Bye, sister.